بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإن لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة يمذة الذي جمع مالا وعدده يَحْسَبُ أن ماله أخلده تلال ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطمع على الأسئدة إنها عليهم مقصده في عمل ممدد